إِهُ كَ هَذاابَ يَوْمِ هَظِيم إَِّ فِي ذَِكَ لآيَتَم وَمَا كانَ أَكثَوْهُم مُؤمِنين وَإَِّ رََّّكَ لََ الحَزز وَحيم وَإِهُ لَنزِلُ رَبِّ الْ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 لو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون بِهِ حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن انظرون